بسم الله الرحمن الرحيم او والقران والسلام المجيد, والسلام المجيد بل عجبه ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثل قد علنا ما سنقص الْأَرْضُ منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها ورواسي وأنبثنا فيها وأنبثنا فيها من كل زوج من بهيج تبصرة وذكرى لكم لعبدهم ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وححب الحصيد والنخل نحن بازقاق لها طلع النضج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تتبع كل مكذب رسل فحص وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبسهم من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المثلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يجب من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه في الصور ذلك يوم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد ألقي في جهنم ما كل كفار عنيد من ناعي القير معتد مريد الذي جعل الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطور قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أَنَا بظلام للعبيد يوم نقول لِجَهَنَّمَ من ثلاث وتقول هم من مزيد وأخلفت الجنة <تصفيق> للمتقين وعير بعيد هذا ما من, من حشر عشر الرحمن في الغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود له وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الَّذِي قَسَمَ سَمَاءً وَمَوْشِيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ فَاصْبِرْ مَا بحمد ربك قبل خلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح هو أدبى والسجود يوم ينادي المنادل من مكان من قريب يوم يسمع صحف بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقط الأرض عنه سراعا ذلك حشر علينا